بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتفت قمت أندت وربك فكبر وثيابك فطكر والرجل فهجر ولا تهنم فاستكفر ولربك فصمص فإذا نقرق النافور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا هو بنين شهودا ومثلت له تمهيدا ثم يطمع أن كلا كلا إنه كان بآياتنا عزيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم يذمر واستكبر فقال إنها لا هذا إلا سهو يؤثر إنها لا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر لا نطق ولا تنب لو واحده من بشر عليه ذات وما جعلنا ما حب النار الا ملائكه وما جعل عده وَمَا جَعَلَ اللَّهَكُم مِن لَّفِظٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَدَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَّا نَوْوَ وَلَا يَدَّدَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله في هذا مثلا كذلك يمل الله من يشاء ويغذي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللاو القمر والليل ذا نظر والصبح ذا انما هن اهل الكبر نذيرا من بشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا اتقى مني جنة يدان عن المجرمين ما تلتسم في صدق قالوا لم نكن من المفلسين ولم نكن طعم المسكين وكم نكون مع الله آتِ بَيْنِ إِن وَكُنَّا نُتَمْلِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا فَعَلْتُمْ شَطَأْتُمْ شَطًّا فما لهم عن التذكرة عارضين كان لهم قمر مستنفرة قبرت من قسورة بل يريد كل مر منهم أن يقزاقوا فاهم مُنَشَّرَ كَلَامَ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّكُمْ كِتَبَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ وأهل التقوى وأهل, وأهل المغفرة المغفرة